Anعمal「おいしいです。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 َلَمَّا عَلَيْهِ الْمَوْتَ دَلَّهُمْ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ تَأْكُلُ َلَمَّا الْجِنُّ أَلَّوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا مَوْتِهِ مِنْ قَضَيْنَا دَابَّةُ كَانُوا مَا بَيَّنَتِ سَأَتَهِ خَرَّتَ「なぜ ي らば」「ا ل ならَ ا ぜな ا ل なぜならば」「なِ ي ن ば」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 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ق ر ى ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي و أ ي ا م ا آ م ن ي ن فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا أ انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور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 من من قالوا م の ذ ا は何 ل ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات و ا ل أ ر ض قل الله, الله انا أ و اياكم لعلى هدى أ و في ضلال مبين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 私たちは ل 日はあなたの声をかけたことがありません。